وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَزَنُهُ كَمَزَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَسْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَسْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون